بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فَلَم يظُر إلَ السَّماء فَوقَوم كَيفَ بَنَينَاهَا وَزَيًاا نَا وَمَالَ مِن فُج وَالْأَرضمَ دَدَنَاهَا وَأَلقَنَا فيِيهََ وَاسِي وَأَ بَتْناَ فيِيهَا مِنْ زوج بهد تبل صرته وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ام باركا فانبتنا به جنات وحب الحصن 111. والنخل باسقات لها طلع نضيد 112. رزقا للعباد 113. وأحيينا به بلدة من ميتا كذلك الخروج 114. كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان نوت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 111. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 112. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 113. ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد 124. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 125. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعي عميد 126. وجاءت كل نفس معها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 ذَلِكَ وذلك يوم لَهُم 110. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 111. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا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 عليه بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد